الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا هو جل وعلا الذي كان بعباده سميعا بصيرا وبما يعملون خبيرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الشباب الكريم وأيها الحضور الكرام وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ثم تعالوا بنا لنواصل رحلتنا الطيبة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا ومع اللقاء الثالث عشر من دروس وعبر من قصار السور وكان حديثنا في محاضرة الأسبوع الماضي عن سورة الهومزة وهذه الأمسية أيها الأخيار سنعيش سويا مع سورة أخرى من هذه السور الكريمة إنها سورة قلت كلماتها جدا لكن قد عظمت, قد عظمت معانيها إنها سورة ينبغي أن تتخذها البشرية منهج حياة لتسير على هذا المنهج إذا أرادت السعادة الدنيوية والأخروية فإنه ما من إنسان أيها الأحبة في الله إلا وينشد السعادة في هذه الدار فالسعادة أمر مطلوب من المؤمنين والكفار ومن الأبرار ومن الفجار لكن الناس تختلف مفاهيمهم لمعنى السعادة وهذه السورة التي سنعيش مع آياتها القليلة القليلة بيّنت حقيقة المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان عموما إذا أراد السعادة في الدنيا والآخرة ولأنها أيضا حكمت على من لم يتخذ هذه السورة منهجا يسير عليه في حياته حكمت عليه بالخسران المبين في الدنيا والآخرة وحكمت عليه بالدمار وبالهلاك ووالله لو لأني أخشى أن يقال إنه يبالغ لحتاجت هذه السورة معنا إلى أربع محاضرات متتاليات إنها سورة العصر وما أدراكم ما سورة العصر التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله جل وعلا على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم قال ذلك لغول فقه لأن القوم يا أحبابي كانوا يقرؤون القرآن بتدبر فكانوا يفهمون ما لا نفهم ويعقلون ما لا نعقل ويدركون ما لا ندرك وذلك عائد إلى سلامة القلوب وفسادها وذلك عائد إلى وجود العلم وانعدامه لو ما أنزل الله تعالى على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وهي سورة مكية نزرت قبل الهجرة النبوية وليس لهذه السورة المباركة سبب يذكر في نزولها على الصحيح إذن يكون نزولها كما أصلنا وقلنا يكون نزولها ابتدائي وليس نزولها سببي إنها سورة العصر يقول تعالى فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر هكذا تبدأ السورة بحرف وكلمة والعصر إنه قسم إن هواو القسم التي تجر الإسم بعدها والمقسم من والحالف من إنه الله جل جلاله ونحن في الحقيقة ينبغي علينا أن نصدق ما أخبره الله بنا ما أخبره الله تعالى دون أن يقسم لكن إذا أراد الله عز وجل وهو العليم الحكيم إذا أراد أن يؤكد شيئا عظيما فإنه يذكر شيئا عظيما بصيغة مخصوصة ولذا عرف العلماء رحمهم الله القسم بهذا التعريف فقالوا إن القسم هو, ذكر الشيء هو تأكيد الشيء بذكر بذكر معظم بصيغة مخصوصة وهي واو القسم أو الباء أو التاء هذا هو القسم في القرآن تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة والمعنى أن الله جل وعلا إذا أراد أن يؤكد شيئا لعباده فإنه يذكر هذا الشيء المؤكد بذكر شيء عظيم بصيغة الحلف والقسم والله تعالى يقسم بما شاء فلقد أقسم بالعصر وأقسم بالليل وأقسم بالشمس والقمر وأقسم بالنهار لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء والله تبارك وتعالى عظيم ولا يقسم إلا على عظيم هو يقسم بما شاء مما خلق تبارك وتعالى وليس لعباده أن يقسم إلا به لأن القسم ولأن الحلف تعظيم والتعظيم لا يحق إلا لله تبارك وتعالى فالله تعالى يقسم بما شاء من خلقه لكن الخلق ينبغي أن لا يقسم إلا بخالقهم لان القسم ولأن الحلف تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لله الكريم ولذا كان الذي يقسم بغير الله قد وقع في محظور عظيم وكان قد أشرك بالله الواحد الأحد والدليل على ذلك ما رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك من حلف بغير الله فقد أشرك فقد وقع في الشرك وفي نوعا من أنواع الكفر والعياذ بالله وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حلف أحدكم بيمين فقال واللات والعزاء فليقل لا إله إلا الله إذا حلف أحدكم بغير الله سبحانه بأن قال مثلا واللات والعزاء أو حلف بشيء, بشيء غير الله عز وجل فإن عليه أن يأتي بكلمة الإيمان والتوحيد ليجدد إيمانه, ليجدد إيمانه وليعود إلى توحيده بعد أن خرج منه إذا حلف أحدكم على يمين فقال واللات والعزاء فليقل لا إله إلا الله فلا تحلف بالنبي لا تحلف بالنبي ولا تحلف بالولي ولا تحلف برأس أولادك ولا بحياة أبيك ولا برحمة أمك ولا بالكعبة بل لا تحلف إلا بالله تبارك وتعالى لا تحلف بالأمانة ولا بالشرف جاء في سنن أبي داود بسنة صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا من حلف بالأمانة فليس منا يقول عمر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحلفت قائلاً لا وأبي والواو واو قسم لا وأبي فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والحديث في الصحيحين يقول عمر فوالله ما حلفت بغير الله لا ناسيا ولا ذاكرا امتثال من الصحابة رضي الله عنهم فهنا يقسم ربنا جل وعلا بالعصر فلا تقسم أنت بالعصر بل جاء في مقام يحق فيه التأكيد ويحسن فيه القسم إنه مقام مقام تأكيد البعث بعد الموت يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل, قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير لا تقسم إلا بالله عز وجل فإذا زل لسانك فعليك أن تستغفر ربك وأن تقول لا إله إلا الله وأن لا تعود إلى هذا القسم الآثم ولذلك ذكر علماؤنا في كتاب الأيمان والنذور أنه لو حلف إنسان بغير الله تبارك وتعالى ولو كانت يمينه معقودة فحنث في هذا اليمين فإنه لا يترتب على حنثه كفارة وش المعنى؟ يعني لو أن إنسان حلف بحياة أبيه أو رأس أولاده أو حياة أولاده كما يقول البعض أو حياة أمه ويعقد اليمين في ذلك على أن لا يفعل شيئا أو على أن يفعل شيئا مثل أن يحلف ويقول مستعملا هذا القسم الشركي المحرم يريد أن يؤكد عدم فعله لشيء أو فعله للشيء فلو حنث لم يترتب على ذلك كفاره لماذا؟ لأنه حلف فاسد شرعا لا تترتب آثار فعله عليه وكذلك في الإيلاء لو أن رجلا آل من امرأته فحلف بحياة أمه أن لا يمسها فإنه لا يترتب على إيلائه شيء أما لو حلف بالله أن لا يمس مرأته فإنه عليه أن يمتنع منها ولا يجوز له أن يجاوز عدم مسيسها الأربعة أشهر لكنه إذا أراد أن يمسها فعليه أن يكفر كفارة يمين للذين يؤلون من نسائكم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله عزيز حكيم فإن الله سميع عليم هذا عما يتعلق باليمين أيها الأحباب فيقسم ربنا هكذا في مطلع هذه السورة القليلة الكلمات العظيمة البينات والعصر يا له من قسم يا له من قسم عظيم جليل فما هو العصر في هذه الآية اختلف أهل العلم رحمهم الله في تعين معنى العصر فقال بعض أهل العلم إن العصر الذي أقسم الله تبارك وتعالى به هو الوقت الذي بين الظهر والمغرب لأنه وقت عظيم حيث أن الله تعالى أمر بالمحافظة على الصلاة فيه وكذلك عظمت فيه اليمين كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وجاءت الأحاديث الصحيحة تبين أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ولأنه ترتب على المحافظة عليها الأجر العظيم كما ترتب على من ضيعها الخسارة الكبرى جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة والمراد بالبردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر وسمي بذلك لأن الإنسان يصلي يصليهما في وقت البرود والبرد من صلى البردين دخل الجنة أما من ضيع صلاة العصر فاسمعوا إلى إثمه جاء في الصحيحين من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله من فاتته صلاة العصر وكيف تفوت صلاة العصر تفوت صلاة العصر بغياب الشمس إذا غابت الشمس وانتهى اليوم وأذن لصلاة المغرب فقد انتهى وقت صلاة العصر قال اهل العلم وحبوط العمل هنا وهو الراجح حبوط عمل ذلك اليوم يحبط العمل وتذهب حسناته ويخسره الإنسان وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله أي كأنما ضيع أهله وماله ويوم أن التفت الأحزاب الكافرة المشركة بقلعة الإسلام وبمدينة الحبيب عليه الصلاة والسلام يوم الخندق ويوم أن بلغت القلوب الحناجر وعظم الخوف واشتد الكرب في يوم الأحزاب وانشغل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعدائه مع أصحابه حتى غابت الشمس ولم يصلوا صلاة العصر حتى قام عمر رضي الله عنه بعد أن غابت الشمس وقال يا رسول الله والله, والله ما صليت صلاة العصر غابت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا إذن القول الأول لأهل العلم في قوله تعالى والعصر هو وقت العصر وقال بعضهم إن العصر المقسم به هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر أمته لأنه هو عمر الدنيا وقال بعض أهل العلم العصر المقسم به هو الليل والنهاء ولكن قول جمهور أهل العلم ومنهم الإمام بن القيم وابن كثير وابن جريع وغير هؤلاء من الأئمة والمحققين أن العصر الذي أقسم الله تعالى به هنا هو الدهر وهو الزمان وهو محل الحوادث وهو الزمن الذي يكسب فيه الإنسان الخير والشر وعلم ذلك من السياق لأن العرب تطلق على الزمان اسم العصر تطلق على الزمان وعلى الدهر اسم العصر هذا هو الذي أقسم الله به ولأن الدهر آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك الإمام ابن في كتابه أقسام القرآن قال ولأنه آية عجيبة إذ يتعاقب فيه الليل والنهار يأتي الليل فيطرد النهار ويأتي النهار فيطرد الليل يأخذ أحدهما من الآخر وذلك بطول اليوم في الصيف وقصره في الشتاء وطول الليل في الشتاء وقصره في الصيف واختلافهما في البرد وفي الحر فتذهب أمه وتأتي أمه فيحيى شخص ويموت شخص وتظهر آية ويعز انسان ويذل إنسان والدهر هو هو لم يتغير فيه شيء النهار هو هو النهار كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حاله كما هو على هذه الحال والليل كذلك فهو هو هو وهذا يدلنا على أن هذا الدهر آية عجيبة من آيات الله ولذلك أقسم الله به ولا يقسم الله تعالى إلا على عظيم والعصر فهذا هو القول الراجح وقد دل عليه السياق أيضا دل عليه السياق سياق الآية الكريمة والسورة المباركة لأن الله تعالى ذكر بعده عمل الإنسان ذكر بعده عمل الإنسان وذكر بعده عاقبته إما إلى الربح وإما إلى الخسران يقسم الله تعالى بالعصر وجاء في قراءة شاذة عن علي رضي الله عنه أنه قرأ والعصر ونوائب الدهر وهذا لا يصح قرآنا بل لا يقع إلا تفسيرا وهذا مما يؤيد قول الجمهور وكذلك الذي يؤيد قول الجمهور أن سورة العصر وهذا ينبغي أن يأتني به طالب العلم أن يأتني بموضع السورة بين السور فإن وضع السورة بين السور إذا أراد الإنسان أن يفهم عن الله قوله وكلامه ينبغي قبل أن يشرع في الصورة ينبغي أن ينظر للصورة التي قبلها والصورة التي بعدها لأن هذا يعينه بالتأكيد على فهم هذه الصورة التي يريد تفسيرها ويريد أن يصل إلى معناها وإلى معانيها هذه الصورة اكتنفت صورتين سبقت بصورة التكاثر التي ذم الله عز وجل فيها أهل التكاثر وأهل التلهي الذين شغلتهم أموالهم وأولادهم عن طاعة الله وكذلك ذكرت بعد هذه السورة أي بعد سورة العصر سورة الهمزة التي ذم الله تعالى فيها الذين يعددون الأموال يحسب أن ماله أخلده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده فجاءت هذه السورة لتبين كأنها فاصلة فاصلة للناس ومبينة وحاسمة أن المسألة ليست كما يفعل الناس ليست كما يفعل الناس أو يظن الناس أو يمشي عليه الناس في هذه الحياة من كثرة التكاثر ومن الانشغال بالدنيا ومتاعها وخطامها أو بجمع المال وتعداده بظن أن ذلك يخلده في هذه الدار بل والعصر بل والعصر وسيأتي بعد ذلك شواب القسم إذن هو قسم من الله ينبغي أن نتنبه له وينبغي أيضا أن نلتفت لهذا العصر ولهذا الدهر الذي يشيب فيه من يشيب والذي فيه يولد من يولد ويموت من يموت ولا يزال هو هو لا تغير. ثم يأتي بعد ذلك جواب القسم يأتي جواب القسم في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر وهذه جملة مؤكدة بعدة مؤكدات أولا إن وهي حرف توكيد وكذلك اللام لام التوكيد وقوله تعالى إن الإنسان والأل هنا الألف واللام للجنس كما قال بعض أهل العلم تبين جنس الإنسان وبني آدم وقال بعضهم بل هي للاستغراط وعلى كل فإن المعنى للعموم إن الإنسان أي كل الإنسان وكل بني آدم يشمل ذلك كافرهم ومسلمهم حكم الله عز وجل عليهم بالخسر وبالخسارة والخسران إلا من استثنى إلا من استثنى الله تبارك وتعالى إن الإنسان لا في خسر واللام هنا للتوكيد وقد جاء ربنا عز وجل هنا بحرف الظرفية في ليبين أن الخسارة تحيط به من كل جانب فهو لا مفر له من هذه الخسارة إلا إذا جاء بهذه الصفات التي سيذكرها ربنا إن الإنسان لفي خسر وخسر قيل بمعنى هلاك وقيل بمعنى نقص وقيل بمعنى عقوبة وقيل بمعنى غبن والمعاني كلها متقاربا إن لا لفي خسر إن بني آدم لفي خسر وهنا خسر نكرة والنكرة تفيد الإطلاق وتفيد العموم ولم يبين ربنا عز وجل نوع هذه الخسارة هل هي خسارة مادية؟ هل هي خسارة معنوية؟ هل هي خسارة رياضية؟ هل هي خسارة اجتماعية؟ هل هي خسارة سياسية؟ أطلق, الله أطلق ربنا عز وجل وجاء بلفظ الخسري بصيغة التنكير الذي يفيد التعظيم ويفيد التهويل إن الإنسان لفي خسر والحق أيها الأحباب أن المتأمل لآخر السورة يتبين له أن الخسارة تكون في ضد الأشياء المستثناء فإن الله أو الصفات التي ذكرت في من استثنى الله تبارك وتعالى فإن الله استثنى المؤمنين العاملين للصالحات المتواصين بالحق المتواصين بالصبر فتكون الخسارة منصبة على من لم يتصف بهذه الصفات الصفة الأولى الإيمان وضدها الكفر فمن أتى, فمن أتى بالكفر ومن مات كافرا فإنه من الخاسرين والدليل على ذلك قوله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وقال تعالى قد خاسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء يزرون الصفة الثانية العمل الصالح وضده عدم التزود من العمل الصالح فإذا لم يتزود يكون من الخاسرين قال رب العالمين ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم لأن الموازين عبارة عن معايير تعير وتوزن بها الأعمال خفت موازينه من الحسنات وفعل الصالحات ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دول الله فقد خسر خسرانا مبينا لأنه إذا تولى الشيطان واستحوذ عليه الشيطان سوف يكون بالضرورة تاركا للأعمال الصالحة والدليل على ذلك قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الصفة الرابعة التواصي بالحق والحق ضد الباطل الصفة الثالثة التواصي بالحق والحق ضد الباطل والإسلام هو الدين الحق وجاء بالحق وكله حق ولذلك حكم الله جل وعلا على من لم يمت مسلما ولم يمت يدين بهذا الإسلام فإنه من الخاسرين قال رب العالمين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الصفة الرابعة التواصي بالصبر وقد أخبر الله تعالى أن الذي لم يتصف بهذه الصفة فإنه من الخاسرين أيضا قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فتبين لنا أيها الأحباب تبين لنا،, تبين لنا الآن أن الخسارة تكون في هذه الأمور الأربعة تكون في الكفر إذا مات كافر وتكون في ترك العمل الصالح إذا لم يتزود منه وتكون أيضا في عدم التواصي بالحق والعمل به وتكون أيضا في عدم التواصي بالصبر والتزود منه إن الإنسان لفي خسر من الذي حكم عليه بالخسر الذي خلقه وصوره ونفخ فيه من روحه وأسد له ملائكته وكرمه ولم يتركه هاملا بل أرسل إليه الأنبياء والمرسلين والدعاة المخلصين وأنزل معهم الكتب مع الأنبياء والمرسلين ليأخذوا بيديه من الظلمات إلى النور من الشقاء إلى السعادة والحبور والسرور لكن الله تعالى حكم على هذا الإنسان بالخسر فكل من على الأرض تشمله اللعنة إذا لم يكن من المؤمنين كل من على هذه البسيطة يحل به غضب الله جل وعلا إذا لم يتصف بهذه الصفات إذا لم يعمل بمقتضى هذه الصورة الكريمة فقلب بلا إيمان يعد كتلة من اللحم وعين بلا تدبر في آيات الرحمن فهي مقلة لا فائدة فيها وأذن لا تسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي إشارة خاطئة وجسم لم يظن بين جنبيه الإيمان بالله تعالى والعزيمة على العمل الصالح الحجارة خير منه الحجارة خير منه إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر كم يتغنى, يتغنى الناس اليوم بالأرباح وبالفوز وبالنجاح في الوقت الذي قد يكون محكوما عليهم بالخسارة الكبرى وبالندامة النكرى فبين من يظن أنه ربح الدنيا بربح الأموال وبين من يحسب أنه ربح الدنيا ونجح في هذه الدنيا بالنجاح في المشاريع وفي المقاولات والمؤسسات أو في الامتحانات والشهادات وبين من يظن أنه قد ربح المباريات وفاز بالكؤوس والبطولات الفارغة يظن أن يظنون أنهم رابحون ويظنون أنهم فائزون ولكن الله تعالى حكم عليهم بالخسران وحكم عليهم بالخسارة لأنهم لم يتصفوا بهذه الصفات التي سنذكر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر يا لها يا له من حكم حاسم من الله عز وجل إن الإنسان كل الإنسان هذه البشرية التي تتمتع هذه البشرية التي تتلذى هذه البشرية التي تبني وتعلي وتشيد وتكون حكم الله عليها بالخسارة الله أكبر إلا من رحم الله وإلا من استثنى إن الإنسان لفي خسر لأن عمر الإنسان كما قال أهل العلم هو رأس ماله وينبغي أن يستغله في طاعة الله في الإيمان والعمل الصالح ولأن العبد في هذه الحياة كأنه في سوق كل يغدو كل ياخذ فبائع نفسه فمبقها أو مهلكها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم ويدل لهذا المعنى ايضا قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وقال عز وجل هل ادلكم على تجارة فالانسان فهل على تجاره تنجيكم من عذاب اليم فالانسان في هذه الحياة كأنه في سوق ينبغي أن يسعى في الربح الحقيقي لأنه إذا لم يكن رابحا فإنه يكون من الخاسرين ويكون حينئذ من المغبونين إن الإنسان إذا خرج من هذه الحياة وأقبر ويضع في تلك الحفرة المظلمة وولى عنه أصحابه وجاءه الملكان فأقعداه وأجلساه وسألاه عن ربه وعن نبيه وعن دينه وعن الكتاب الذي قرأ في هذه الدنيا إذا كان ممن ثبتهم الله تعالى بالقول الثابت وإذا كان ممن أجاب الجواب الصحيح الذي ينبغي أن يعتني تعتني الأمة به بدل أن تعتني بالجواب الصحيح في إربح المليون وهذه الخزعبلات إذا أجاب العبد هذه الأجوبة على نحو ما يريد الله عز وجل نسأل الله أن يجرني منهم بمنه وكرمه فكما جاء في الأحاديث الصحيحة يفتح الله له بعد أن يجيب ويقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام وقرأت القرآن فأمنت به وصدقت وعملت به تفتح له نافذة إلى النار فيقال له هذا مكانك هذا مكانك لو كفرت بالله عز وجل ثم يغلق ثم تفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها فيزداد غبطة وسرورة قال أهل العلم والغبضة والسرور التي تزيد في قلب هذا الميت حينما يرى هذه النافذة التي فتحت, فتحت إلى النار ففزع قلبه منها ثم أغلقت وقيل له إنها مكانك لو كفرت بربك وأشركت أما الآخر أما المنافق والفاجر أما الكافر الدائر هذا أول ما تفتح له تفتح له باء نافذة إلى الجنة فرى ما أعد الله فيها لعباده الصالحين يا أهل الحسرة يا أهل الخسارة يرى ما أعد الله فيها تخيل نفسك الآن تفتح لك هذه النافذة فترى ما أعد ربك لأهل الإيمان والتقوى فترى وأنت منهوف وأنت مشغوف تريد أن تدخل إلى هذه التي أعدها الله لعباده الصالحين فتغلق دونك يحال بينك وبينها ويقال لك هذا مقامك لو آمنت بربك هذا مقامك لو أطعت الله تعالى ثم تغلق ويفتح له باب إلى النار ونافذة إلى النار فأتيه من حرجها وسمومها هذا هو الخسارة هذه الخسارة هذا هو الخسران المبين والخسارة الكبرى لا في عدم ربح المباريات فإن ذلك من الخزابلات نفس ذائقة المرض وانما توفون اجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. يا لحال الامة في هذه الايام. يا لحالها اذا ملتقى فريق عربي بفريق اخر وان كان عربيا على مباراة لكأس او لبطولة فارغة ليست لها قيمة لا في الحياة ولا في الآخرة فإذا ما ربح على هذا الفريق هاج الناس وماجوا هاجوا وماجوا وخلجوا من عقولهم وخلجوا إلى الشوارع يصفقون ويصفرون ويطبلون ويسكرون ويتغنون بدعوة أنهم قد ربحوا أي ربح هذا أفازوا بالجنة أنجوا من النار رأى الحسن البصري شابا من الشباب يضحك قال تضحك تضحك ثبتت في القبرấy قال والله ما ادريötة قال تضحك اخذت كتابك بيمينك قال ما ادري قال تضحك ثكلت موازينك بالحسنات قال ما ادري تضحك ثبتك الله على الصراع قال والله لا ادري تضحك دخلت الجنة قال والله ما ادري قال فاعلم الضحيط على ما الضحيط إن الإنسان لا في خسر واسمع التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار لأنه ما من إنسان في هذه الحياة إلا وله مكانان مكان في الجنة ومكان في النار جعل لله وإياكم من أهل بمنه وكرمه فإذا نال كل جزاءه ودخل كل مكانه ومحله هنا تبقى أماكن في النار فارغة وتبقى أماكن في الجنة فارغة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأروي حديثا بمعناه وهو حديث في الصحيح فيأتي أهل الجنة لهذه الأماكن الفارغة وهي التي في الأصل لهؤلاء الذين كفروا بالله لكنهم لما كفروا لو أنهم آمنوا لنالوها لكنهم لما كفروا بقيت فارغة فتوارسها أهل الجنة وأما الأماكن الفارغة التي هي في النار فإن أهل النار يتوارسونها وكانت في الحقيقة لهؤلاء الذين آثروا الايمان والتوحيد على الكفر وعلى العناة فتوارسها أهل النار فيزداد عذابهم ولا يكتفى أحدهم بأن ينال دارا واحدة أو مكانة واحدة بل مكانته هو ومكانة مسلم آمن بالله عز وجل وأسلم وهذا والله هو الخسران المبين إن الإنسان لفي خسر إذن أيها الإنسان مهما ملكت أيها الإنسان مهما اكتسبت مهما بنيت مهما شيت فإن ذلك إلى زوال وإن ذلك إلى فناء وإن ذلك إلى اندثار لأنه لا بد من أن يندثر كل شيء ولا بد من أن يذهب كل شيء فإذ بك إذ بك أيها الإنسان بعد أن كنت قوية وبعد أن كنت فتية إذ بك تأول إلى ضعف وتأول إلى عورة فيتحول حالك من حال إلى حال من غنى إلى فقر من هز إلى ذل من قوة إلى ضعف من اجتماع إلى وحشة ووحدة من قيادة من قيادة وريادة وإدارة إلى استسلام أسلمني الأهل ببطن السرى وغادروني فيا وحشة وانصرفوا عني معدما بائسا ما بيد اليوم إلا البكى وكل ما كان كأن لم يكن وكل ما حذرته قد أتى وذاكم المجموع والمقتنى قد صار في كفي مثل الهبى فلو رأيتني, فلو رأيتني وأبصرت حالتي لبكيت لي يا صاحي مما ترى إن الإنسان لفي خسر حكم من الله جل وعلا لا رجعت فيه ولا رد فيه إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر وهذا أيضا أيها الأحباب كما قلت يشمل حتى المؤمن الذي لم يتزود من الصالحات واقتصر على فعل الواجبات فقط ولم يقتصر على فعل المستحبات نعم ووجه ذلك أيها الأحباب كما قال أهل العلم ما من إنسان يخرج من هذه الدنيا إلا وهو حزين لا تغتر بهذه الصلوات لا تغتر بهذا الصيام لا تتعب نفسك لا تغتر بكثرة هذا العمل فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن ابن آدم والحديث في مسند أحمد بسند صحيح لو أنه منذ أن نزل إلى هذه الدنيا فخر ساجدا لله إلى اليوم الذي يقبر فيه لحقر ذلك يوم القيامة ما من إنسان إلا ويخرج حزينا من هذه الدار حتى وإن كان محسنا فيها لأنه سوف يحزن يحزن على ماذا؟ على أنه لم يتزود من هذه الحسنات لم يتزود من فعل الصالحات فيتمنى أن يعود يتمنى أن يتزود أكثر وأكثر يتمنى أن يسبح لله تسبيحه وأن يركع لله ركعه وأن يسجد لله سجده وأن يتصدق ابتغاء وجه الله صدقه من أجل أن يثقل ميزانه وأن ترفع درجاته لأن الجنة جعل لله وإياكم من أهلها لها درجات عالية ومتفاوته جاء في بعض الأحاديث كما في الصحيحين أينما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض فيتحصر العبد يتحصر على هذه الأيام والليالي على هذه السنوات التي مضت فلم يتزوت فيها من طاعة الله لم يتزود فيها من فعل الصالحات إذن الآية تشمل الكفار وتشمل المؤمنين وهي فعلا حافز ودافع في أن يقبل العباد كلهم على الله عز وجل وفي أن يتزود بفعل الصالحات في ليلهم ونهارهم وأن لا يبخلوا على أنفسهم فإن البخيل من بخل على نفسه ومن يبخل فإنما يبخل على عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبد القوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم والعصر إن الإنسان لفي خسر اقرأ هذه الصورة مرارا وتكرارا احذر هذه الخسارة احذر أن تكون ممن دخلت في هذا الصنف في صنف الخاسرين لا تغتر بما عليه أكثر الناس فإن الله قد حكم عليهم بالخسارة وإن كثير من الناس لفاسقون ولكن أكثرهم لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يعلمون وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والعصر إن الإنسان لفي خسر وجاء الاستذناء هنا جاء الاستثناء للرابحين والفائزين والناجين من هذه الخسارة قبل أن ننتقل إلى هذه الآية أود أن أنبه على شيء أن الإنسان عليه أحرص ما ينبغي أن يحافظ عليه أكثر من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه أن يحافظ على وقته دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني وارفع لنفسك قبل الموت ذكرها إن الذكر للإنسان عمر ثاني كما قال شوقي نعم أيها الأحباب الوقت أنفس ما عنيت بحفظه واراه أهون ما عليك يضيع إياك أن تكون, أن تكون من المغبونين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وليس المراد بالغبن هنا كما يفهم العامة فإن المغبون عندنا باللغة العامية هو المحروم ليس هذا هو المراد فإذا عبر بعض الناس عن شخص لا ينعم بنامة من النعم يقال مسكين مغبون لا ليس هذا هو المغبون المغبون هو الذي يتوفر بين يديه الخير وتأتيه الفرصة لكنه يضيعها هذا هو المغبون ومن ثم نهين عن الغبن في البيع والشراء نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أي أن الله تعالى أسبغ الصحة على كثير من الناس وأسبغ عليهم أيضا نعمة الفراغ ونامة الوقت لكنهم مغبونون فيهما لم يستغلوا ذلك فيما يقربهم إلى الله إذن خسروا هاتين النعمتين وسوف يندمون على ذلك في يوم لا ينفع فيه لا فيه الندم ولا تحين منص. والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الآية وحدها جديرة بأن تأخذ منا أربع محاضرات كما قلت متتاليات والله بلا مبالغة ولكن نظرا لضيق الوقت ولأنني عازم على إكمال هذه السلسلة في أقرب وقت ينبغي علي أن أختصر ما استطعت نسأل الله العون والتوفيق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الذين استثنوا هؤلاء لا تلحقهم الخسارة ليسوا من القاسرين ولا المغبونين بل هؤلاء هم الرابحون والناجون والفائزون إلا الذين آمنوا فما هو الإيمان تأمور إيمان بوجوده وإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته اللائقة به التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا تخلف أحد هذه الأمور الأربعة فيما يتعلق بالإيمان بالله لا يعد الرجل مؤمن بل يعد كافرا والعياذ بالله إلا فيما يتعلق ببعض الأسماء والصفات على تفصيل طويل في ذلك الركن الثاني الإيمان بالملائكة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الإيمان بالله والملائكة والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره فهي ستة عدها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل كما في الصحيحين من حديث عمر حينما دخل جبريل عليه السلام على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فسلم ثم جلس وأسند رقبتي إلى رقبتي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله على الإسلام فأجابه ثم سأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت قال الصحابة عجبنا يسأله ويصدقه ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل قد أتاهم يعلمهم أمر دينهم والإيمان كما قال جمهور أهل العلم لا يكفي فيه الاعتقاد لا يكفي فيه الاعتقاد لا يكفي فيه التصديق لا يكفي واستدلوا وهذا قول جمهور العلماء على منقر الشنطيطي ورحمه الله قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن أخيه ولم يكذبه في رسالته أبدا ولكنه لم يقل كلمة يحاج النبي صلى الله عليه وسلم له بها عند الله يوم القيامة يوم أن دخل عليه والحديث في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه وكان أبو طالب يشهد ويرد الأمانة إلى صاحبها وقد نام على فراش الموت في تلكم اللحظات التي تزل فيها الألسل إلا من ثبت الله عز وجل في تلكم اللحظات التي تعم فيها الكربات وتتوالى فيها السكرات ولا يثبت الإنسان إلا إذا كان من ذلك من الله عز وجل يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء دخل عليه فقال أي عم قل كل كلمة قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة فنظر أبو طالب نظر إلى الطاغيتين وإلى الكافرين الفاجرين نظر إلى أبي جهل وأمية بن خلف أو أبي بن خلف فقال له يا أبو طالب أترغب عن ملة عبد المطلب تترك دين آبائك وأجدادك تموت على دين غير دين, غير دين آبائك وأجدادك تترك عاداتك وتقاليدك. العادات والتقاليد في العقيدة وفي المعاملة وفي العبادة وفي كل شيء يصعب أن, يترك أن يتركها كثير من الناس قال لا فخرجت روحه ومات على الكفر فقال صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنه عنك فنزل قوله تعالى وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأخبر صلى الله عليه وسلم حينما سأله العباس عن مكانة عمه في نار جهنم فقال صلى الله عليه وسلم إنه في ضحضاح من النار وقال في لفظ آخر والكل في صحيح مسلم قال إن عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه لأن الله عز وجل قد خفف عنه بسبب أنه كان يدفع الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه خالد مخلد فيها أبدا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكذلك قال الشمقيطي رحمه الله لا يكفي, لا يكفي الاعتقاد والقول دون العمل لأن هذا من التناقض يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل كم يزعم الكثير من الناس أنهم مؤمنون بل إن منهم من يقول الإيمان في القلب الإيمان في القلب لا في اللحية الإيمان في القلب لا في اليعجاب الإيمان في القلب لا في القميص هكذا يقولون وهذه عقيدة الإرجاء عقيدة خبيثة عقيدة جاءتنا من فرقة انحرفت عن أهل السنة والجماعة إنها فرقة مرجقة إنها فرقة المرجئة فإن الإيمان قد قرر عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان فإذا تخلف أحد هذه الأمور لم يكن ثمة إيمان المرجئة أيها الأخيار يجعلون الذين يصلي صلاة الفجر في جماعة كالذي ينام حتى تطلع الشمس يقول. هما سواء فالطائع لله كالعاصي الذي يقوم الليل لله تبارك وتعالى وينصب قدميه ووجهه لله جل جلاله كالذي يسرب الخمر في الخمارة عندهم الذي يتقل القرآن كالذي يقرأ الجرائد والهراء عندهم سواء إنها عقيدة الإرجاء فالقو... فالإيمان قول وعمل ولا يكتفى فيه بالدعوة ادعى ناس أنهم مؤمنون وآمن بعض الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل اخبرنا النبي اخبرنا الله تبارك وتعالى ان اغلب كفار قريش يصدقون يصدقون النبي عليه الصلاه والسلام ولكنهم يعاندون ويستكبرون ولا يدعون اسم الى قوله تعالى قد لا علم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون هم الذين سمره بالصادق الأمين وشهدوا له بالصدق والأمانة طيلة حياته لكنهم استكبروا وعاندوا وجحدوا كفرا وعنادا الإيمان إذن قول وعمل وهو يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بعمل الذنوب والسيئات إلا الذين آمنوا فحري على من أراد أن ينجو من هذه الخسارة المتحتمة أن يحقق أولا الإيمان في قلبه وأن يؤمن بالله الإيمان الصحيح وأن يؤمن بجميع أركان الإيمان دون أن يتخلف ركن منها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا واسمعوا إلى هذا الحديث العجيب الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام البيهقي في شعب الإيمان والإمام الطبراني بسند صحيحا كما قال أحمد شاكر رحمه الله من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلمحنا راكبا من بعيد وكأنه يقصدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأن الراكب إياكم يريد فوصل وصل عندهم ثم سلم عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اين, من أين قال من أهلي وولدي وعشيرتي من اهلي وولدي وعشيرتي قال فا تريد قال أريد أن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني ما الايمان علمني ما الايمان جاء طالب علم فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة جاءت في هذه الرواية أركان الإسلام باسم الإيمان وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت فقال الرجل قد أقررت ونازال على بعيره قال فعثر بعيره في شبكة جرذان فئران فهوى البعير وهوى الرجل على هامته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل اتوني بالرجل فانطلق حذيفة ابن اليمان وعمار بن واسر الى هذا الرجل فاجلساه واقعداه ووجد انه قد ودى الامانة الى صاحبها ومات وتوفي فقال يا رسول الله إن الرجل قد مات إنه قد قبض فأعرض عنهما, أعرض عنهما حتى أنهما تعجب فقال لهما ألم تريا إلى إعراض عنكما آنفا فإني رأيت ملكين يدسان في فمه من ثمار الجنة فعلمت أنه قد مات جائعا كم عاج إنه السكت إنه الإيمان إذا وقر في القلوب ولذلك قالوا في أبي بكر والله ما سبق أبو بكر الأمة بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه إنه أصل الأصول نسأل الله أن يرسخ الإيمان في قلبي وقلوبكم ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال والله هذا من الذين قال الله فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فهنيئا له الجنة والإيمان قد يضعف وله أسباب في تقويته علنا نخص محاضرة كاملة في أسباب تقوية الإيمان لكنه ينبغي أن يجدد وينبغي أن يراقب وأن يعتنى به لأنه الزاد الزاد الأكبر في هذه الحياة روى الإمام الحاكم في المستدرك وصحح ذلك الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم أن يبلى إن الإيمان لا يخلق أن يبلى إن, إن, إن, إن, إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسأل الله تعالى أن يجدد إيمانكم نسأل الله أن يجدد إيماننا وأن يقويه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا هذه أول صفة صفة الإيمان فمن لم يكن مؤمنا فهو من الخاسرين قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حابط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الصفة الثانية وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات والصالحات جمع صالحات والعمل الصالح قال أهل العلم لا يكون كذلك إلا بشرطين أولا أن يكون ابتغاء وجه الله جل وعلا ثانيا أن يكون, فيه من ال... أن يكون تبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ابتغاء وجه الله. وأن يكون تابعا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تخلف شرط من هذين الشرطين لا يعد العمل صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والأعمال الصالحة كثيرة جدا وكلها داخلة في مسمى الإيمان فإن الايمان بضع و70 شعبة او بضع و60 شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق كما في الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنه والعصر ان الانسان لفي خسر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الصفة الثالثة وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق أي تناصحوا بالحق تناصحوا بالحق ونصح بعضهم بعضا بالحق فما هو الحق؟ الحق قيل هو ضد الباطل وقيل هو كل فعل للطاعة وكل اجتناب للمعصية فهو حق وقيل هو الإسلام بشريعته الكاملة والحق أن كلمة الحق هنا عامة تشمل شريعة الله بكل شعبها وكل أحكامها الماضية والحاضرة فرعها وأصولها وهذا هو الحق تواصوا بالحق ولقد وص الله عز وجل ذلك بالحق وص بالدين ووص بالشريعة وص أنبياءه ورسله وص أصفياءه فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ومشى على ذلك الأنبياء والرسل فها هو الخليل عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك وأوصى بالحق فقال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقام فقام يعقوب من بعده قام حفيده يوصي أبنائه على فراش الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله واحد إبراهيم وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون ويشمل ذلك أيضا الفروع والشرائع مثل الصلاة والزكاة قال إيسا عليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دم تحية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دم تحية ويدخل أيضا في هذه الوصية بالحق الوصية بآداء حقوق العباد بدءا بالوالدين قال تعالى ووصين الإنسان بوالديه وقال ووصين الإنسان بوالديه إحسانا وكذلك يدخل فيها الوصية بالأولاد قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وعندنا وصايا جامعة جمعت العقيدة والعبادة والمعاملة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة فليقرأ قوله تعالى قل تعالى لو أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون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 عن هذه الصفة بعد الصلاة بإذن الله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه أما بعد فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إنه التواصي بالحق والتناصح فيما بين المؤمنين الذين يعملون الصالحات قال بعض العلماء وهذا يعد أساسا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد أساسا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه التواصي بالحق والحق ضده الباطل وقوله وتواصوا بالحق من باب الذكر الخاص بعد العام لأن التواصي بالحق لأن التواصي بالحق بعد قوله تعالى وعمل الصالحات هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لأن التواصي بالحق من عمل الصالحات فيدلك على شرفه وأهميته وتواصوا بالحق قلت وهذا أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تواصل بالحق هذه المهمة وهذا الواجب واجب واجب الذي كلف الله تعالى به هذه الأمة وخيرها على سائر الأمم فإن هذه الأمة لم تخير بعروبتها ولا بلادها ولا لونها ولا لسانها بل خيرت بهذه الرسالة التي أرسلت بها يقول ربها عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز صفات عباد الله المؤمنين الصالحين يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض قبل الصلاة والزكاة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أول صفة ذكرها الله تعالى في هذه الآية من براءة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورة آل عمران على الإيمان وقدمه على الصلاة والزكاة في صورة براءة وهذا يدلك على عظمه لأن الإنسان لا يكون مؤمنا حقيقة إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فما ظنكم بمن يدعي الإيمان وهو والعياذ بالله ممن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وهؤلاء هم منافق هذه الأمة قال جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون إنه واجب كبير على هذه الأمة أن تنهض من جديد لدينها أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لأنه أيضا قد جاء الوعيد الشديد وجاء التهديد من نحرر العبيد صلى الله عليه وسلم في من ترك هذه المهمة ومن ترك هذا الواجب اسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي وحسن سنده الألباني من حديث حزيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده صدقت يا رسول الله صدقت في يمينك والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشك الله تعالى أن ينزل عليكم عقوبة من عنده ثم تدعون فلا يستجاب لكم هكذا قال صلى الله عليه وسلم إما هذا وإما هذا إما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإما أن تسلط عقوبة على هذه الأمة فيدعو أفرادها ويدعو أبناؤها فلا إجابة للدعاء ووالله إننا نعيش هذه الفترة إننا نعيش هذه الفترة واسمع إلى هذا الحديث أيضا الله الله الذي رواه الإمام النسائي في سننه بسند صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك الله عز وجل أن ينزل عليهم أو أن يعمهم بعقاب أو شك الله تعالى أن يعمهم بعقاب قال رب الأرباب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لا تصيب الذين ظلموا فقط بل الذين ظلموا والذين سكتوا والذين رضوا وكانوا بمثابة الشياطين الخرس الذين ابتلعوا ألسنتهم فلم يأمروا لا بمعروف ولم ينهوا عن منكر وهل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان أنبيائهم ورسلهم إلا لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفعوا هذا الشعار الكاذب شعار كل شات معلقة من ذرائها. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماذا كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم كيف لعنوا وكيف ضربت قلوبهم بعضها ببعض وكيف قصت قلوبهم أخبر أن الرجل يأتي إلى أخيه وهو على موصية يأتيه اليوم الأول فأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر يقوم بالواجب ثم يمر عليه اليوم الثاني فيجده لا زال مستمرا في هذا المنكر فلا يأمره ويحدث هذا الآمر في أول يوم النفس ويقول قد أمرته وفعلت الواجب فلا يمنعه ذلك لا يمنعه فعل هذا الرجل للمنكر من أن يجالسه وأن يآكله وأن يشاربه وكأن شيئا لم يحدث وكأن شيئا لم يقع فلما فعلوا ذلك قال صلى الله عليه وسلم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنوا على لسان أنبيائهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فرطنا فيه فإن قلت أين تلك العقوبة التي يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أين هي أين تلك الزلازل أين تلك الأعصير أين تلك الكوارث فالجواب على ذلك ألا ترى من حولك ألا ترى ما حصر بسيون يانمي أو هذا المكان سنمي ألا ترى إلى هذا المكان ما ماذا حل به ألا يوجد هناك مسلمون بلى أيها الأحباب فلماذا أخذهم الله عز وجل بهذا العذاب ونحن لن نقول ذلك على سبيل الشماتة وإنما من أجل أن تحاسب الأمة نفسها وأن لا تظل عمياء القلوب فإن الأعمى حقيقة من عمي قلبه فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور إن تلك البقاع قد, قد عم فيها الفساد وطم إنها بقاع اللواط والفساد والزنا والسياحة الجنسية وترك أهلها الأمر بالمعروف وأنها يعني المنكر فحل بهم ما حل وسوف يحل أيضا ببقاع مشابهة هنا وهناك والله عز وجل لا يحاب أحدا وما ذلك على الله بعزيز يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولما حلت النقمة على قوم لوط فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد والله ليست من الظالمين ببعيد إنهم يعربدون وربهم على علم بذلك إنهم يفسدون وربهم على علم بذلك إنهم يشربون الخمور ويزنون ويلوطون ويأكلون الحرام ويعيثون في الأرض فساد والله عز وجل يمهلهم ولا يهملهم وهو على دراية وعلم بذلك تماما إن الله بكل شيء عليم إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولكنه جل وعلا حليم كريم يمهل عباده علهم يحدث توبة علهم يحدث أوبة علهم يعود إلى ربهم أولم يروا أولم يروا أن فتن أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون, ولا هم يذكرون إذن اذا تركت الامة الامر بالمعروف عن المنكر ورفعت هذا الشعار الكاذب شعار كل شات معلقة من ذراعها او شعار اسكت فلست بالحاجة كلوف حينها تحل نقمة الله عز وجل على هذه الامة فيختلط الحق بالباطل والحابل بالنابل ويزداد الطين بالله والمرض عله ويحل غضب الله فان قلت أين تلك الزلازل؟ فالجواب ما هي من هؤلاء ببعيد؟ بل إن أنواع عقوبات الله عز وجل كثيرة العقوبات متعددة أليس الجذب والقحت الذي يحل ببعض البلاد كما حل ببعضها خمس سنوات يا عباد الله ما نزلت قطرة واحدة من ماء من السماء أليس هذا لونا من أنوال العقوبة؟ قلة الخيرات غلاء الأسعار الظلم في المعيشة ظلم السلطان البغض الموجود في قلوب المسلمين واعتداء بعضهم على بعض أليس هذا ألوانا من ألوان العقاب والوان من ألوان العذاب الذي حل فلا بد أن تعود الأمة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدرجات المعروفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وليتبع كل فرد في ذلك ما أصله الله عز وجل في آخر سورة النحل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لا بحمل السلاح لا بإشهار السلاح في وجوه المسلمين حكاما أو محكومين بل بالكلمة الطيبة بالموعظة البليغة فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بهذا نقوم بالواجب ولسنا مطالبين بالنتائج كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتواصوا بالحق لا بد من أن يتواصوا بالحق ان ينصي بعضهم بعضا بالحق لانه لا بد ان يكون منهم الغافل ولا بد ان يكون منهم الجاهل ولا بد من ان يكون منهم المعاند اذا عليهم ان يتواصلوا بالحق ولا بد ان يكون ذلك باستمرار ولا توقض هذه الجذوة سترة يسيرة من الزمن ثم بعد ذلك تنطفئ بل لا بد ان يكون شعارا مرفوعة وياليت ياليت اليت ياليت يا هيئة في كثير من البلاد العربية والإسلامية ما هي في بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله بشرعه هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها قد أسست هناك هيئة وقد تجولت معهم بنفسي ورأيت أثر ذلك رايت الأثر العجيب أيها الأحباب لهذه الأيئات ولدورها في إزالة المنكرات من المجتمعات أيها الإخوة إلا المجتمع لا يمكن أن يترك الجرائم إلا بالقوة والسلطان نعم إن السلطان له دور كبير والله جل وعلا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن لكن الناس بشر والبشر لهم قلوب فلا بد من إصلاحهم من شيئين لا بد من الوعاظ ولا بد من العصى الرادعة أما مجرد العصى وحدها لا تصلحهم بل والله تفسدهم وتزيد الطين بالله وكذلك مجرد الوعظ دون أن يكون لذلك سلطة وتخويف من قبل الحاكم فإنهم لا يصلحون قد يصلح البعض ولكن البقية لأن نفوسا لا ينفع فيها الوعظ لا تنتفع بالخطب لا تنتفع بالمحاضرات دخلت كما خرجت ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أخبر الله تعالى عن بعض المنافقين كانوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون الخطب التي تهز الجبال يسمعون الدروس التي تبكي الحجر ولكنهم لم ينتفعوا لم تتحرق قلوبهم سبحان الله ما لله ما أقص بعض القلوب وزياده على ذلك يخرجون يخرجون من المسجد ليقولوا للصحابه الكرام ولطلبه العلم الصادقين وللمؤمنين المخلصين ماذا قال انفا وش كان يحكي هذا وش كان ماذا قال انفا اسم الى هذا الحكم اولئك الذين طبع الله على قلوبهم فاصمهم واعمى ابصارهم وتواصوا بالحق والتواصي بالحق ايها الاحباب لا بد من أن يقابل بعض العقبات إما من المأمور ومن الموسى الذي وصيته بالحق أو من أعداء الحق لأن الحق له أعداء في كل زمان وفي كل مكان قال الرحيم الرحمن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا انها سنه لا تتبدل ولا تتغير فلا بد ان يقف في صفها في وجه هذا التواصب الحق وفي ركب الذين ينصرون بالحق لا بد أن يقف في وجوههم مواقف وان يحاول أن يعوطهم معوق بشتى انواع الاساليب بالحرب البارده والساخنه لكن لا بد ايها الاحباب من أن يتزود أهل الحق والمتواصون به لا بد أن يتزودوا بالصبر ولذلك قال تعالى بعدها وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر تقدموا لإخوانكم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواسوا بالصبر أوصى بعضهم بعضا بالصبر شكى بعضهم لبعض لكن أوصى بعضهم بعضا بالصبر مثل أن يأتيك شخص قل لك يا أخي ضاقت بي الأمور كثرت من حولي الفتن ما أدري ماذا أفعل صرت غريبا بين أهلي وعائلتي وناسي وأولادي رفضني أهلي لديني لشكلي لهندامي ماذا عليك أن تقول اصبر عليك أن تصبر لا بد أن نتواسى بالصبر وقد اوصى بالصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرب تبارك وتعالى فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض اصبروا حتى تلقوني على الحوض وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا بالصبر على امور تواصوا بالصبر على المقدور على ما قدره الله عليهم تواصوا بالصبر على عن المحظور اي على ترك المحرمات وتواصوا بالصبر على المامور اي على فعل الافعال المامورات والطاعات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إنها سنة لا تتبدل ولا تتغير قال جل وعلا على الأنبياء والرسل ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وقال تعالى لتبلغن في, في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق لا بد أن نتواصى بالحق لأن, الم... لأن المسلمين ولأن المؤمنين الصادقين أهل نصيحة ولذلك قال علي رضي الله عنه المؤمنون نصحة والمنافقون غششة وروح هذا الإسلام النصيحة كيف ينتشر هذا الدين كيف يقوم لهذا الدين قائمة كيف يعود أبلاء هذه الأمة إلى ربهم إلا بالتناصح ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين لأي حكامهم وعامتهم والنصيحة لابد أن يتوخى فيها الإنسان الآداب التي قررها شرعنا المطهر لابد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة وأن تكون سرا لا جهرا وأن تكون بالرفق واللين لأن الرفق واللين ما كان في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زاد عظيم زاد الصبر لابد أن نتواصل لأنها أيام معدودة سنوات محسوبة ثم نرحل كلنا إلى الله يرحل الظالمون المظلوب يرحل الدائية إلى الله ويرحل الدائية إلى النار الكل يرحل إلى الله أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي بل أين فرعون وهامان أين من دوق الدنيا بسطوتهم وظلمهم في الورى ظلم نطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزته أم هل نجا منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان إن إلا الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن والجن الإنسان في خسر والجن حتى الجن أيضا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والدليل على ذلك قوله تعالى من الجن والإنس وقيضنا لهم قرناء زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين هذه صفات أربع إذا أردت أن تنجو وأن تكون من الخاسرين عليك أن تتصف بها فإذا تخلفت صفة فأنت على خطر فلا يكفي الإيمان وحده ولا يكفي الإيمان والعمل الصالح وحده بل لابد من التواصي بالحق ولا يكفي هذه الثلاثة بل بد من التواصي بالصبر إذن هي أمور يرتبط بعضها ببعض كحلقات سلسلة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وملاحظة مهمة هنا أن الله تعالى أوصى عباده بأن يتواصف بثلاثة أمور هنا بالحق والصبر وفي سورة البلد بالمرحمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إلا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فهنا ثلاثة أمور قال الشنقيطي وغيره من أهل العلم وبهذه يكتمل المجتمع ويسعد الناس لا بد من أن يتواسو بالحق ليكونوا على طريق الله المستقيم ثانيا لا بد أن يتواسو بالصبر في مواجهة تلك العقبات التي ستعرضهم من أجل أن يستمروا في هذا الطريق إلى الله ثالثا لا بد من أن يتواسو بالمرحمة أن يتراحم فيما بينهم وأن يتواسو فيما بينهم بالتراحم من أجل أن يكونوا جسدا وحداً ولا يكون هذا المنهج إلا في كتاب الله الحزيز هذه السورة احتوت على بعض الفوائد البلاغية اولا اطلاق الكل وإرادة البعض في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر لأن الهناء إما للجنس أو للإستغراق الفائدة الثانية البلاغية التنكير من أجل التهويل والتعظيم في قوله تعالى لفي خسر لا في خسر وهذه نكره ما قال في الخسر من اجل ان يبين انه خسار ليست بعده خسار ليس بعده خسار ليس بعدها ندامه نعم الفائده الثالثه البلاغيه الاطناب في تكرار الفعل في قوله تعالى وتواصلوا بالحق وتواصوا الصبر. فاكرر الفعل للإشادة بذكره بذكر هذه الأمور وهذا يسمى يش الأطناب وكذلك ايضا ذكر الخاص بعد العام لبيان شرفه في قوله وتواصوا بالحق بعد ذكر وعمل الصالحات لأن عمل الصالحات في الأصل من لأن التواصي بالحق من عمل الصالحات فلما ذكر الخاص بعد العام تبين أهمية هذا الخاص الخامس السجع الغير المتكلف في قوله العصر الخسر الصبر أو الخسر والصبر وهذا يسميه علماء البلاغة بالمحسنات البديعية خمس فوائد بلاغية من هذه السورة التي تتكون من ثلاث آيات أما عن الفوائد المستنبطة من هذه السورة فيستفاد منها أولا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه وهذا له وحده أما نحن فليس لنا أن نقسم إلا به جل جلاله في قسمه والعصر ويستفاد من هذه الصورة أن العصر وأن الدهر آية من آيات الله آية عظيمة لأن الله لا يقسم إلا بعظيم ويستفاد من هذه الصورة بيان أهمية هذا الأمر الذي جاء بعد هذا القسم لأن السورة بدأت بهذا القسم العظيم وهذا من أجل شد الانتباه ومن أجل أن ننتبه لهذا الشيء المقسم عليه ويستفاد من هذه السورة أن الإنسانية كلها في خسر لأن الله حكم عليها بذلك إلا من استثناء ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان لا ينبغي أن يغتر بما عليه الناس وبما عليه أغلب الناس لأنهم في خسارة حتى وإن رأيتهم في ربح الناس اللي هم فلان ما شاء الله يا ربح ربح جيب وربح رابح رابح رابح رابح رابح رابح رابح رابح الله حاكم عليه بالخسارة وانت يقول رابح, رابح, رابح اين الربح هذا خسارة وغبن ويستفاد من هذه السورة ماذا قلنا ويستفاد من هذه السورة ان اول سبيل للدجاة من الخسران الايمان بالله تحقيق الإيمان في شروطه وأركانه في قوله إلا الذين آمنوا ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان قول وعمل كما قلنا لأن الله تعالى ما قال إلا الذين آمنوا ولن تجد في القرآن إن الله يدخل الذين آمنوا جنة أبدا بل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإيمان وحدة لا ينفع وعمل صالح وحده لا ينفع ايضا اما اذا كان ايمانا وحده بدون عمل الصالحات فهذا عقيدة مرجئة الايمان في القلب ويفعل المنكرات هذا ما يصلح وهذا ما ينكر ان نقبله حتى في لغة المنطق يدعي انسان انه يحب زوجته وهو يضربها يدعي شخص انه يحب اباه وهو يعقه اين الحب لابد من ترجمة عملية الايمان في القلب والكفر ايضا في القلب والنفاق في القلب أين هو في الحذاء ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان قلنا قول وعمل وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان ويستفاد من هذه السورة أيضا أن مجرد الإيمان بالله وحده لا يجعل الإنسان من الناجين من الخسارة بل لا بد أن يعمل الصالحات طيب لو عمل الصالح وليس بمؤمن يطعم الفقراء يحسن القطط والكلاب يطعم المساكين يعين الناس في المشاريع الخيرية واش الجزاء قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يجازيه في هذه الحياة نعم يعطيه سيارات اموال عقرات نساء ملذات لن يخرج من الدنيا حتى يستهو فيها هذا الازر وهذا الثواب وحينئذ يصدق عليه قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عياب الهون بما كنتم تستكفرون في الأرض بغير الحق وبما